فنحمد الله سبحانه وتعالى ان بلغنا شهر رمضان الكريم المبارك وهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى أن يمد في الأجر حتى ندرك هذا الشهر الكريم المبارك الذي هو موسم للخير والبركة والرحمة والمغفرة ف أهنئ نفسي وإخواني جميعاً وجميع المسلمين بهذا الشهر الكريم المبارك نسأل الله تعالى أن يوفقنا فيه لطاعته وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال اللهم أمين هذا الشهر الكريم المبارك بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقدومه وهنأهم به فقال أتاكم شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه فيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم ومن فضائل هذا الشهر الكريم ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وصفدت الشياطين ومردت الجن وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة فهذا الشهر الكريم المبارك بمجرد دخوله هذه الليلة التي نحن فيها أول ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وتفتيح أبواب الجنة يعني جعله الله سبحانه وتعالى علامة على انفتاح أبواب الخير وأبواب الطاعة والرحمة في هذا الشهر الكريم وتغليق أبواب النار جعله الله سبحانه وتعالى علامة على انغلاق أبواب المعصية وانغلاق أبواب الشر في هذا الشهر الكريم وينادي منادل يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر يعني يا من تريد الخير أقبل ويا من تريد الشر أقصر يعني أمسك عن الشر ومن يعني إعانة الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في هذا الشهر أنه في أول ليلة من الليالي تصفد الشياطين ومردة الجن يعني تقيد بالأصفاد والسلاسل فلا يستطيعون ما كانوا يستطيعونه قبل هذا الشهر من الوسوسة والإغواء لبني آدم فيقيدون بالسلاسل فهذه إعانة من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في هذا الشهر أن كف عنهم أذى عدوهم الجني لكن بقي للمؤمن أعداء آخرون مثل هواه ونفسه الأمارة بالسوء ويعني غير هؤلاء من شياطين الإنس هناك يعني أعداء آخرون لا يكفون عن تزيين الشر للمسلم لكن يكرم الله تعالى المسلم يعني كف أذى الشياطين. عنه فيقيدهم الله سبحانه وتعالى بالسلاسل في هذا الشهر الكريم المبارك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم أو في رواية كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم قال الله تعالى فإنه لي وأنا أجزي به يعني حديث قدسي النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الله تعالى أنه قال عن الصوم إنه لي وأنا أجزي به الصوم لله سبحانه وتعالى يعني ثوابه لا يحدد بعدد كل حسنة يعني ثوابها يضاعف إلى, إلى عشر حسنات من عشر إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم مضاعفته بغير حساب وبغير تقدير وتفويضه إلى الله سبحانه وتعالى يعني هذا فيه ثقة يعني بعظم هذا الأجر وعظم هذا الثواب يعني ولله تعالى المثل الأعلى يعني إذا يعني قال ملك كريم مثلا من ملوك الأرض أو كذا مثلا كنت تعمل عنده عمل و وسألته عن الاجره على هذا العمل فقال لك إيه علي الأجرة يعني سأعطيك أجرة ترضيك إذا كان هذا الملك يعني معروف بأنه غني وموسر وأنه كريم وله سوابق يعني في العطاء المجزي أو كذا هذا أحسن لك من أن يحدد لك يعني أجرا معينا إذا قال يعني سأعطيك يعني عطاء عظيما وكبيرا يرضيك وكذا فتكون يعني واثقا فلله تعالى المثل الأعلى الله تعالى هو ملك الملوك وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى فإذا قال لك يعني صم وعلي أجرك ساعطيك اجرا يعني يرضيك وأضاعف لك أكثر من سبعمائة باب ما تحديده تفويضه إلى الله تعالى قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا اجزي به يدعو طعامه وشرابه وشهوته من اجلي يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجل رزاة الله ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة بقية نفس الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة يعني حماية ووقاية للمسلم الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق فلا يرفث ولا يفسق والرفث يعني له معاني كثيرة يأتي بمعنى يعني معاشرة النساء ويأتي أيضا بمعنى يعني كل ما فيه فحش أو ذكر للعورات أو كذا من الكلام والأفعال وكذا فلا يرفث ولا يفسق وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ولا خلوف فم فمن صائم تغير رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه إذا أفطر فرح بفطره قال يعني فرح بما أعد الله تعالى له من يعني فرحه بالفطر هذه فرحه بتوفيق الله تعالى وإعانته على اتمام الصيام فهذه الفرحة بالفطر يعني ليست فرحة بالطعام والشراب يعني ليس هذا هو أساس فرحة المسلم بالفطر وإنما أساس فرحته أن الله تعالى وفقه إلى إتمام العمل يعني كان مكلفا بالصيام ويعني أتمه ووفقه الله تعالى لإتمامه بينما حرم آخرون فيفرح عند فطره بأن الله تعالى أعانه على إتمام ما كلف به وإذا لقي ربه فرح بصومه لما يرى من الثواب العظيم والأجر الجزيل. فهذه بعض فضائل هذا الشهر الكريم الذي وفقنا الله سبحانه وتعالى لبلوغه وإدراكه. بإذن الله تعالى في يعني كما تعودنا إن شاء الله نختم القرآن في صلاة التراويح في هذا المسجد اقتداءً. بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما كان من عادتهم في عهد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم يختمون القرآن الكريم في صلاة التراويح وصلاة القيام في رمضان فضلها عظيم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من زنده من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من زنب جميع ما تقدم من الذنوب يغفره الله سبحانه وتعالى إذا قمت رمضان إيمانا يعني بسنية القيام واحتسابا يعني طلبا للثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى ويعني أوصي وأحث يعني إخواني الحاضرين على المحافظة على القيام إلى نهاية الشهر بإذن الله تعالى كثير يعني من المسلمين في بداية الشهر يستقبل الشهر بحماس وإقبال على الطاعة ثم يبدأ يتكاسل شيئا فشيئا ويفتر يعني عن القيام في نهايات الشهر مع أن المطلوب هو العكس يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر يعني يحيي ليله يقوم الليلة كله عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر ويشد المئزر يعني كنايه عن الاجتهاد في العباده والطاعة وكذا كان يزداد اجتهادا في اواخر الشهر ف لنعقد يعني ان شاء الله العزم والنية على المواصلة ان شاء الله على نفس المستوى واحسن يعني الى نهاية الشهر لانه يعني موسم عظيم لمضاعفة الاجر والثواب باذن الله تعالى يكون عندنا محاضرة بين ركعات القيام بين ركعات القيام في مثل هذا الوقت ان شاء الله يعني في العادة يعني الصلاة, الصلاة التراويخ العشاء مع التراويح مع المحاضرة في حدود ساعتين باذن الله يعني نبدأ صلاة العشاء في الساعة التاسعة وننتهي ان شاء الله من يعني الصلاة التراويح مع القنوت مع المحاضرة في حدود الحادية عشرة باذن الله تعالى ساعتين لكن أجرها إن شاء الله كأجر قيام الليل كله كأنك قمت الليل كله إلى الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وبإذن الله تعالى يكون موضوع المحاضرات في خلال هذا الشهر بإذن الله تعالى نتكلم عن شرح أسماء الله الفسنة. شرح أسماء الله الحسنى يعني نشرح ما تيسر بإذن الله تعالى من أسماء الله الحسنى خلال يعني محاضرات هذا الشهر الكريم المبارك نختار يعني بعضا من أسماء الله الحسنى على حسب يعني ما يتسع له الوقت ان شاء الله و يعني إن شاء الله لعله في مرات قادمة إن شاء الله نكمل شرح ما تبقى من أسماء الله الحسنى وأنميته هذا الموضوع. أن يعني أن تعرف المسلم على اسماء الله سبحانه وتعالى يزيده صلة بربه سبحانه وتعالى ومعرفة بربه عز وجل ومن فضائل التعرف على اسماء الله الحسنى أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بدعائه بها قال ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذر الذين يلحدون في أسماء اتركوه وأعرض عنه فامر الله تعالى ان ندعوه بأسمائه الحسنى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لله تعالى 99 اسما من احصاها دخل الجنة إن لله تعالى 99 اسما من احصاها دخل الجنه ومعنى من احصاها قالوا يعني حفظها يعني الاحصاء هذا يشمل ايه عده امور يشمل حفظها حفظ هذه الاسماء وهذا تفسير الإمام البخاري رحمه الله قال من أحصاها قال حفظها فهذا تفسير إيه أحصاها بمعنى حفظها ويأتي الإحصاء بمعنى يعني استعمالها كلها استعمالها كلها في الدعاء انك تدعو الله تعالى بها كلها فلا تتر قسما منها إلا وقد دعوت الله تعالى به ولو مرة في عمرك على الأقل تدعو الله تعالى بهذا الاسم فهذا أيضا من معاني الإحصاء أن تدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء فصفة دعاء الله تعالى بها أنك تختار في دعائك ما يناسب هذا الدعاء من الأسماء إذا سألت الله تعالى المغفرة تقول يا غفور يا رحيم يا رحمن ونحو ذلك من الأسماء اغفر لي إذا طلبت منه التوبة تقول يا تواب يا رحيم إذا طلبت منه الرزق تقول يا رزاق يا كريم إذا طلبت منه النصر على الأعداء تطلب من الله تعالى باسمه القوي العزيز وهكذا يعني تختار في دعائك ما يناسب إيه ذلك من أسماء الله تعالى بها ويمكن أن يعني تجمع الأسماء كلها في دعوة واحدة أو مجموعة دعوات يعني إما أن تنادي الله تعالى بهذه الأسماء وإما أن تقول في آخر دعائك يعني إنك أنت كما ايه في ادعيه الانبياء مثلا ايه علينا انك انت التواب الرحيم مثلا وارنا في قال تعالى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يعني انت تسمع يعني ما نقول وتعلم به فتساله القبول فتقول تقبل منا انك انت السميع العليم وعيسى هذا من دعاء ابراهيم واسماعيل عليهم السلام عيسى عليه السلام قال ايه وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين وهكذا يعني فيمكن أن تصني على الله تعالى بهذه الأسماء بعد يعني الانتهاء من دعائه بها فإذا من معاني الإحصاء يعني دعاء الله بها كلها ومن معاني الإحصاء أيضا حفظ هذه الأسماء وكذلك من معاني الإحصاء معرفة معانيها تعلم معاني هذه الأسماء ومعرفة دلالاتها هذا أيضا من معاني الإحصاء ومما فسر به الإحصاء أيضا يعني إثباتها لله تعالى كلها أن تثبتها لله تعالى وتؤمن بها وأنها من أسماء الله سبحانه وتعالى وكذلك أيضا ما كان من هذه الأسماء فيه يعني صفة يعني يشرع للعبد أن يتخلق بها ويتصف بها فانه يتخلق بها ويتصف بها اتصاف العبد وتخلقه بهذه الصفة مثل صفه الرحمه والعلم والكرم يعني هي من صفات الله تعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى لكن العبد اذا اتصف بها وتخلق بها فعلى ما يليق بالعبد يعني من يعني ضعفه وعجزه فالمخلوق يعني يتصف بالصفه على ما يليق به من عجزه وفقره والله تعالى يتصف بها على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى من غير مماثله يعني لعبد فهذا أيضا من معاني الإحصاء أنك تتخلق يعني بما دلت عليه هذه الأسماء من صفات الله تعالى الكريمة فيما يسوغ للعبد أن يتخلق به أو يتصف به وما كان خاصا بالله تعالى لا يليق بالعبد أن يتصف به فتثبته لله تعالى وتؤمن بتفرد الله سبحانه وتعالى به مثل اسمه تعالى المتكبر فالكبرياء لله تعالى وحده قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي فالكبرياء يعني لله سبحانه وتعالى ونهي العبد عن الايه عن التكبر وكذا فما كان يعني من صفات الله تعالى الصفات تستفاد من الأسماء لأنه ايضا ايه من ضمن يعني القواعد المتعلقة بأسماء الله سبحانه وتعالى أن اسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنة يعني بلغت في الحسن يعني غايته بلغت غاية الحسن والكمال ولا تكون كذلك إلا إذا دلت على معانيها فأسماء الله سبحانه وتعالى هي اسماء وصفات تضمنت وصف الله سبحانه وتعالى بما فيها من الصفات بخلاف أسماء المخلوقين اسماء المخلوقين لا تتضمن ايه وصفهم بما فيه يعني هي مجرد اعلام اسماء المخلوقين قد يسمى الإنسان عادلا وهو ظالم او يسمى كريما وهو بخيل او ك... فالاعلام فأس... على المخلوقين لا... لا يلزم منها بالضروره أنه متصف بما دل عليه هذا العلم يعني من الأسماء من الصفات لكن اسماء الله سبحانه وتعالى هي اعلام واوصاف في نفس الوقت علم على ذات الله سبحانه وتعالى تدل على ذات الله وفي نفس الوقت تتضمن وصف الله سبحانه وتعالى بما فيها من الصفات اسمه تعالى الحي يتضمن وصفه بالحياه اسمه العليم يتضمن وصفه بالعلم والكريم يتضمن وصفه بالكرم وهكذا ودائما أيضا يعني من الفوائد انه يعني يكثر في كتاب الله سبحانه وتعالى اقتران اسمين من أسمائه سبحانه وتعالى يعني في كثير جدا من آيات القرآن الكريم أسماء الله تعالى كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى يختم الله تعالى بها الآيات يعني بما يناسب يعني ما ذكره سبحانه وتعالى من أفعاله في الآيات الكريمة ويختمها بأسماء يعني تناسب ذلك فكثيرا ما يحصل ايه اقتران بين اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى وهذا الاقتران يزيد أسماء الله تعالى حسناً يعني هي اسماء الله تعالى كلها حسن واقتران اسمين منها بما ورد في كتاب الله تعالى وسمة رسوله صلى الله عليه وسلم يزيدها حسناً يعني مثلاً اسمه تعالى الغني واسمه الكريم فالله تعالى غني وهو سبحانه وتعالى كريم كريم نجد ايه اقتران الاسمين إن ربي غني كريم هذا في يعني فيما ذكر الله تعالى عن سليمان عليه السلام يصني على رب العالمين سبحانه وتعالى يقول إيه إن ربي غني كريم فاجتماع الغنى مع الكرم هذا إيه يعني آه يعني غاية الكمال يعني الغنى وحده كمال والكرم كمال لكن إذا اجتمع الغنى مع الكرم كان هذا إيه زيادة في الكمال لأن البشر قد يكون الإنسان منهم غنيا ويكون إيه بخيلا يكون هذا ذما له وقد يكون كريما لكنه فقير لا يجد ما يجود به أو ك... لكن الله سبحانه وتعالى هو غني وكريم سبحانه وتعالى اجتماع العفو مع القدرة كان عفوا قديرا فالعفو مع المقدرة على المعاقبة والانتقام يكون زيادة في الكمال اجتماع العز مع العزة مع الحكمة عزيز حكيم كثير في كتاب الله تعالى عزيز حكيم لأن الإنسان قد يكون عزيزا لكن هذه العزة تدفعه إلى الظلم والعدوان وقد يكون حكيما لكن حكمة يعني تقدير عواقب الأمور وكذا قد يبالغ فيها الإنسان فتؤدي به إلى شيء من الضعف والهوام لكن الله سبحانه وتعالى عزيز حكيم حكمته سبحانه وتعالى يعني لا تتعارض مع إيه؟ مع عزته عزوجل وعزته سبحانه وتعالى لا تتنافى مع حكمته سبحانه وتعالى وهكذا فهذا يعني زيادة في كمال هذه الأسماء العظيمة فإذا إحصاء هذه الأسماء مما يعني وعد به النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه بالجنة من أحصاها دخل الجنة ويعني دائما ينبه العلماء على مسألة إيه؟ أن أسماء الله سبحانه وتعالى لا تنحصر في تسعة وتسعين أسماء الله سبحانه وتعالى غير منحصرة في تسعة وتسعين أسما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته احدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فمعنى هذا أن أسماء الله سبحانه وتعالى بعضها يعني استأثر به في علم الغيب عنده فلم يطلع عليه أحد من خلقه وبعض أسمائه سبحانه وتعالى قد اختص بها بعض خلقه دون بعض من أنبيائه وملائكته خصهم الله خص الله تعالى بعض خلقه ببعض الأسماء لم يطلع عليها غيره فدل هذا على أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست منحصرة في تسعة وتسعين ثم أيضا يعني ما هي الأسماء يعني أو كيف الآن نوفق بين هذا الحديث وحديث إن الله تعالى 99 نسما قالوا المقصود هنا أن أسماء الله تعالى كثيرة من بينها 99 نسما من أحصاها دخل الجنة يعني إن لله تعالى 99 نسما من أحصاها دخل الجنة قالوا يعني هذا كما شراح الحديث يقولون هذا كما يقول القائل مثلا إيه شخص مثلا عنده 100 ألف درهم فيقول عندي ألف درهم أعددتها مثلا لشراء كذا مثلا عندي ألف درهم أعددتها لشراء الشيء الفلاني فهذا لا يعني أنه ليس عنده غيرها فلله تعالى 99 اسما من أحصى دخل الجنة هذا لا يعني أن أسماء الله تعالى منحصرة في هذه التسعة هو التسعين فهناك أسماء أخرى وبتتبع ما في كتاب الله سبحانه وتعالى نجد في كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من 99 اسم طيب هناك يعني الأسماء المشهورة المتداولة التي دائما يعني يكتبونها في أوراق وكذا وتطبع وتعلق على الجدران أحياناً أو كذا هذه الأسماء يعني مأخوذة من عدي واحد من يعني من أتباع التابعين من رواة حديث الأسماء في الحقيقة الرواية التي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ان لله تعالى تسعة وتسعين اسما من احصاها دخل الجنه فقط إلى هنا ايه ينتهي الحديث إلى هنا ينتهي الحديث هذا الحديث الإيه؟ الصحيح هناك روايه في سنن الترمذي واحد من رواه الحديث هو اسمه الوليد بن مسلم يعني عالم من ايه من علماء الشام من أئمة الحديث من اتباع التابعين وهو روى هذا الحديث فاجتهد في استنباط يعني ايه بعض الايه الأسماء اجتهد في استنباطي 99 أسما يعني من كتاب الله تعالى فقال إيه فقال هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس وعدى إيه الأسماء فعلماء الحديث يقولون هذه مدرجة من كلام الوليد بن مسلم ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم له وعد الأسماء التسعة والتسعين هذا اجتهاد من الوليد بن مسلم اجتهد يعني رحمه الله فعدى 99 أسما من كتاب الله لكن ليس هناك يعني اتفاق بين العلماء على أن هذه التسعة والتسعون التي اختارها الوليد بن مسلم هي المقصودة هناك اجتهادات أخرى لعلماء آخرين عدوا أسماء أخرى بعضها يعني محل اتفاق وبعضها إيه؟ يعني كل واحد من العلماء يزيد بعض الأسماء التي لم يذكرها الآخر وكلهم يستنبطونها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من العلماء الذين يعني عدوا تسعة من تسعين من كتاب الله تعالى الإمام جعفر الصادق جعفر بن محمد المعروف بجعفر الصادق رحمه الله عدت 99 أسمان وعده ايه يختلف عن الوليد بن مسلم في بعض الأسماء وهناك سفيان بن عيينة رحمه الله ايضا عدت 99 أسمان برضو عده يختلف عن عد هؤلاء في زيادة بعض الأسماء ونقصان بعض الأسماء وهكذا وكلهم يستنبطونها من كتاب الله تعالى وهناك في الحقيقة يعني عدة ايه مناهج لهؤلاء العلماء في استنباط هذه الاسماء فمثلا ايه هناك اسماء مضافة فهل مثلا أسماء المضافه تعد او لا تعد وبعدين فمثلا ايه مالك من اسماء الله تعالى المالك فمثلا نجد ايه مالك الملك ومالك يوم الدين ماشي قل اللهم مالك الملك ومثلا نجد ايه في الفاتحة مالك يوم الدين فهل هنا نعد الاسم مالك فقط او نعد مالك اسما ومالك يوم الدين اسما ومالك الملك اسما آخر فهذه يعني إيه؟ وجهات نظر للعلماء في يعني طريقة استنباط هذه الأسماء من كتاب الله تعالى ذو الجلال والإكرام هذا من الأسماء المضافة عالم الغيب والشهادة مثلا من الأسماء المضافة فمثلا بعض العلماء يعد هذه الأسماء وبعضهم يقول لك لا, لا نعد الأسماء المضافة نقتصر على الأسماء الإيه؟ اللي هي المفردة التي ليست مضافة إذا عدوا الأسماء المفردة يجدون أنها إيه؟ لا تكمل تسعة نتسعين فاضطرون إلى تكميلها ببعض الأسماء المضافة وتختلف إيه؟ يعني اجتهاداتهم في اختيار بعض هذه الأسماء وبعضهم يقتصر على استخراجها من القرآن فقط وبعض العلماء إيه؟ يزيد عليها أسماء من السنة يقول لماذا نقتصر على الأسماء الواردة في القرآن؟ هناك أسماء وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل إيه؟ إن الله جميل يحب الجمال إن الله جميل يحب الجمال فمن أسمائه الجميل من أسمائه المعطي هذا برضو ليس في القرآن ولكن في السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا قاسم والله المعطي إنما أنا قاسم يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو القاسم واللي يقسم ويوزع يعني على الناس لكن المعطي هو الله سبحانه وتعالى العطاء من الله والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يوزع ويقسم اي عطاء الله تعالى مثله يقول فالمعطي مثلا هذا من أسماء الله الواردة فيه الحديث الصحيح المحسن من اسماء الله الوارده ايضا في الحديث الصحيح مثلا كذلك من اسماء مثلا التي يعدها بعضهم وليعدها بعضهم الرب مثلا الله تعالى قال رب العالمين فإما ان نعد مثلا رب العالمين اسما مضافا أو ناخذ منه الاسم المفرد نقول الرب مثلا اسماء الله مثلا الاكرم والاعلى بعض العلماء يعد الأكرم والأعلى وبعضهم يعد بالاضافه إلى الكريم والعلي وبعضهم يكتفي مثلا بعد الكريم والعلي ولا يعد الأكرم والأعلى مثلا وهكذا فهناك طرق في استنباط أسماء الله فإذا جمعنا يعني مجموعة اجتهادات العلماء في استخراج الأسماء من القرآن والصنة وكذا نجد عندنا عددا كبيرا جدا من أسماء الله سبحانه وتعالى أكثر من 99 بكثير أي هذه التسعة والتسعين هو المقصود في الحديث النبوي تسعة يعني إن الله تعالى 99 اسم من, من أحصاها دخل الجنة فبعضهم يقول إيه أي 99 اسم مذكورة في كتاب الله أو في ما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحصيتها دخلت الجنة يقول ليس هناك تحديد يعني ل 99 معين وبعضهم يقول هي 99 أخفاها الله تعالى بين الأسماء كإخفاء ليلة القدر في ليالي الوتر وإخفاء ساعة الإجابة يوم الجمعة في ساعات الجمعة وكذا فيكون المطلوب هنا إيه؟ هو أن تجتهد في يعني الاطلاع يعني على أكبر عدد يمكنك أن تطلع عليه من أسماء الله تعالى أو على جميع ما ورد من أسماء الله تعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تكون قد إيه؟ تكون هذه التسعة وتسعون من بينها بسي ما تستطيع تقول هذه هي المقصودة أو هذه المقصودة فكل حال هذه يعني مقدمة صغيرة فيما يتعلق يعني بأسماء الله سبحانه وتعالى وبإذن الله تعالى نبدأ من الغد إن شاء الله نختار يعني كل يوم يعني اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ونذكر بعض ما فيه من الفوائد والمعاني والحكم العظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا و... نعم خدّر آه نعم نعم أخونا يقول يعني بعض الإخوة مثلا ربما يقوم ببعض الأعمال لخدمة المسجد يعني أثناء التراويح يقوم ببعض الأعمال يعني لخدمة المسجد ولخدمة المصلين وكذا يعني من فعل ذلك إن شاء الله نسأل الله تعالى له الأجر والثواب ولكن يعني نصيب أن يعوض ذلك بأن يقوم يعني بعد انتهاء يعني فترة الصلاة الجماعة وكذا في التراويح يصلي ما تيسر هو يعني منفردا أو مع بعض إخوانه الآخرين أو كذا حتى ينال إن شاء الله الأجر بحيث يعني لا يفوت ليلة إلا ويصلي فيها ما تيسر إن شاء الله حتى ينال الأجر واستوى بإذن الله تعالى هذا وصلى الله وسلم نبينا محمد والحمد لله وبركاته